انا مقدر اقول الله لكم مني تحي يسود تحيه من اخزام وشيح من قيصوم من كادي تحيه مثل وجه الشمس فوق الطاسي يوم تقعد تحيه من دال اوراق من هباق فوق الوادي انا مقدر اقول الله لكم مني تحيه جود تحيه من اخذار وشيخ من قيف من كادي تحيه مثل وجه الشمس فوق الطاسع ومسكعد تحيه من نزال اوراق من هبق صوب الوادي تنف وفي غضب أنا وبخبوب به النقيع من شدادي تحيه لانشام الطالعين بنائس تنف وفي غضب أنا وبخبوب به النقيع شدادي تحيه عمين أطال نقود سانها من تد هم القاطن يحوف الجمر يطرد عنها لقمادي تحيه يغمي ريح البد لقبر الشمسي شادومد وتمر انسكي لي, لي معذب دمعه علومين وكادي تحيه يغمي نارط عن نفود السلام امتد وملقى صنيحوا فالجام ويطغد عنها لغمادي تثيه يغمري حلب لقبر الشمس شاد ومد وتمرن سكري مع زرد مع علومة لو كادي وليف القصر بين سيدا لالوصد ومحلاصاتها يضرب ألف انجال غراد وهيف القصر بين الراب ما لسيدا لالوصد ومحلاصاتها يضرب ألف انجال غراد وطبخ الغدا مستد وقدره جاهز ومعد وهرتيه يحوم بحبل مشدود بالاوسادي سلام الله عليكم يا اهل الصعبات يا اهل الجد وبسم الله عليكم من عدو وعيني حسادي سلام الله عليكم يا أهل أصاباتي أهل الجد وبسم الله عليكم من أدو وعيني حسادي سلام الله على انفسهم خليا منا غروحك سلام الله عليها ما تغلنا بالخلاحاتي